قال فالحق والحق اقول لام لن جهنمنا منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا تعلم أن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله مخلص له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نع وَدُّوْهُنَّ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ثيمن هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصفان ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ